إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَأْوَى عَذَابِكُمْ وَأَعْنَابَا عَذَابِكُمْ وَأَعْنَابَا وَكَوَاِبَتْ أَرَابَا وَكَوَاِبَتْ رَأَى رَكَسًا ذِهَاقًا رَكَسًا ذِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا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 فمَنْ شَأَاتَّخَذَ إِلَ رَبِّهِ مَ آبَ فم ش تَقَ إِلَ رَبِّ مَ آابَ إِ أَنْ ضَوْنَّكُم مذَابًَا وما قدم يدا ان ان لهم عذاب قريب يما ينظرنه انا فقدم يوم ينظر المرء ما قدم يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم يوم المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا انال نازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والساريات ترحا فالسابقات سبق فشاركات سبق فالمدبرات امر ا المدبرات امر يوم ترجف راجفه يوم ترجف واجفه تتبعها الداففه قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة, أبصارها خاشعة يقولون انا لمردودون في الحافرة يقول حافرا ااذا كن نعظاما نخره ااذا كن نعظاما نخره قالوا تلك اذا فانما هي زجرة واحده فانما هي زجرة فإذا فإذا هل اثاك حديث موسى هل اثاك حديث